ستة عشر استمع إلى الحوار التالي ثم أعده السلام عليكم ما اسمك؟ وعليكم السلام اسمي جميلة من أين أنت؟ أنا من هاتاي